En Wal walk Hakim lhakim, in de kelamina l-mursalina, naar sweer oprim, mustakim, tenzilal nazi zerohim, en tund fahum, afilun.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 لئن لم لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لدينا محضرون وَآيَةُ لهم الْأَرْضُ الْمَيَّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ من نخيل وَعَلَّمْنَا وعنّاب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلما تمتت الأرض مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها Zalik takadirul al-aziz-al-al-eem Wal-kamar kaddarnau menazil Hatta arad keal-ur-joon-al-kadeem al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 وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إِلَّا رَحْمَةً منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قيل لهم اتقوا ما بين أَيْدِيكُمْ وما خلفكم لعلكم ترحمون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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب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 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم